في ظلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه بقادر بقادر على أي وحي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلِيتَهَا دَادِ الْحَصْفَ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَأَصْلِحْ الْكَلَامَ صَبَرَ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُّونَ لَمْ يَلْبَثُوا لم يلبتوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون